ما يتعلق بالامتحان امتحان الفصل ا ل أ و ل سيكون هناك تحديد للزمان والمكان وهذا يتناول الطلاب الذين أ خ و ا ن ن ا الذين يحضرون في المسجد والمنتسبون الذين يتابعون عبر الموقع للفئتين سيكون هناك تحديد لمكان الاختبار وزمان الاختبار ومعارض بماذا سيختبر اما الزمان والمكان فسيذكر لاحقا واما ماذا سيختبر فبما سبق دراسته في الفصل الاول وكل متن من المتون الأربعة يوجد له في الموقع تسجيل صوتي ومذكرة ويعني المعتمد المذكرة فيما لو المذكرة الاربعة له تسجيل المعتمد حصل اختلاف أو تفاوت لم توضع المذكرة إلا اللي ما في متن من فيما تفاوت توضع او تراجع في اللي سيما في الاقتراح ومسائل ج ا ه ل ي ة ف ب إ م ك ا ن أ ي إ ن س ا ن وهذا كما قلت الكلام يتناول الذين يحضرون والذين يستمعون ي أ خ ذ من الموقع المذكرات ويراجع ويدخل الاختبار هذا توضيح يعني مجمل لان كثير من الاخوان ي س أ ل متى و ك ي ف ي ة ومكان وزمان هذا الاختبار ومعنى أ ق و ل أ ن ه سيتضح إ ن شاء الله مكانه وزمانه بوضوح يعلن و أ م ا ا ل م ا د ة فهي م و ج و د ة في الموقع بشكل واضح